لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ بَلْ فَتَبَاهَتْهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ وَلَاهُمْ مِنْظَرٌ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 بَل مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن لا يقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين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 أفأنتم له منكرون